وهو يهدي、السبيل. ادعوهم ل ل س ب ي أ لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م ب ه ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه امهاتهم و أ و ل و ا ل أ ر ح ا م بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا أ ن تفعلوا إلا أن ت ف ع ل و ا إ ل ى أ و ل ي ا س ك م م ع ر و ف ا ك ا ن ذلك ف ي ا ل ك ت ا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم, وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ ج ئ و ك م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 وعفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا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 وقذف ََََ في ِ قلوبهم ُُُِِ الرعب َُّ فريقا ًَِ تقتلون ََُُ و َ ت َ أ ْ س ِ ر ُ و ن َ فريقا ًَِ واورثكم َ أ َُْ أ َ ر ْ ض َ ه ُ م ْ وديارهم َََُِْ و َ أ َ م ْ و َ ا ل َ ه ُ م ْ و َ أ َ ر ْ ض ً ا لم َْ تقؤوها ََ وكان َََ الله َُّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ًَِ ا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 ومن ََ يقنط َُ منكن َُِّ لله َِِّ ورسوله ََُِِ وتعمل َََْْ صالحا ًَِ نؤتها َُِْ أ َََ ج ْ ر ه اجرها مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا َ أ ََْ مرتين َََِّْ و َ أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا لها ََ رزقا ًِْ كريما ًَِ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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين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 フ َلَمَّا ق َ ض َ言うことを言うことを言う ه とを言َこَを言 و ことを言うことを言うことを言うこِをَうことを言うことを言うَと ا ل うこ ا をْ م ことを言うことを ن うことを言うことを言 و َ ا を言うことを言うことを言うことを言うِとを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言َことを言َことを言うことを言うことを言うことを言うこ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 ل ت ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك و ا م ر أ ة و ا م ر أ ة مؤمنه ة إ وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها خ ا ل ص ة خ ا لك ص ة ل من دون المؤمنين قد علمنا عليهم ما فرضنا فيه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 موسوعه ن النابلسي ك ت للعلوم الاسلاميه ه إن ي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 ع ر ف ن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه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 ولا نصيرا موسوعه م في ا ل ن ا ر ي ق و ل و ن ي ا ل ي ت ن ا أ ط ع ن ا ا ل ل ه و أ ط ع ن ا ا ل ر س و ل ا وقالوا ربنا م ي ه قطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا ل و ق سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك لكم م ويغفر ذ ن و ب ك م ومن ي ط ع ا ل ل ه و ر س و ل ه فقد فاز ف و ز ا ع ظ ي م ا إ ن ا ا ل أ م ا ن ة على ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل ف أ ب ي ن أن ى حملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا